السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السمع عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب وأياتها الأخوات الفضليات ونسأل الله جل وعلا في هذا اليوم الأغر الكريم الطيب المبارك أن ينصر وأن يعز إخواننا المجاهدين المستضافين المحصورين في غزة وفلسطين وفي سائر بقاع الدنيا إنه نعم المولى ونعم النصير فالعين تبكي على إخوانها ألما والقلب في هذه الدنيا يسيل دما العين تبكي على إخوانها ألما والقلب في هذه الدنيا يسيل دما يا عين جودي بدمع صادق ودم وابك المآثر والأمجاد والقيم فساحة الحق تشكو الظلم فساحة الحق تشكو الظلم في أسف ألا ترى من عدو الله منتقما أيها الكرام الأحباب هذا يوم نقدمه لإخواننا في غزة لعل الله جل وعلا أن يعذرنا فنحاول في هذه الساعة أن نجاهد بألسنتنا لنرسل رسالة إلى هؤلاء أن يثبتوا وأن يصبروا ولنرسل رسالة كذلك إلى القاعدين أن يستعدوا واشتهدوا ولنرسل رسالة كذلك إلى كل من يريد رفقة هؤلاء من أراد بصدق سيصر بإذن الله جل وعلا نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم وأن يرزقنا إياكم الصدق والإخلاص في هذه الجلسة ومعنا أيها الكرام فضيلة الأستاذ الدكتور جمال عبد عبدالهادي حفظه الله تعالى السلام عليكم الله كتاد. الله يبارك. شرفتنا دكتور. ربنا يحفظك. الله كن. ومعنا كذلك أي الكرام يعني أخي وحبيبي الدكتور الغريب أو غريب رمضان حفظه الله تعالى. أنا. شرفتنا الدكتور. الله يحفظه. ربنا يحفظك يسددك. وياك. وينفع بك ربنا. لا شك أي الكرام أن الأمة الآن حزينة كئيبة لحال إخوانها وهذا أول التغيير الإحساس القلبي أن تستشعر الأمة بهذه الأصابة المؤمنة التي دفعت الضريبة عنا والتي تقدمت في الصف نيابة عنا فهي تحتاج منا إلى دعم إلى دعم قلبي وإلى دعم نفسي وإلى دعم مادي بل إلى دعم عسكري فنحن في هذه الجلسة نحاول أيها الكرام أن نوصف ما يجري على على الأرض ما يجري على أرض غزة من خلال مفهوم القرآن والسنة ومن خلال سماعنا من هؤلاء ونسأل الله تعالى أن ينصرهم ونريد أن نجيب على هذا السؤال ابتداء مع الأستاذ الدكتور جمال ماذا يجري الآن على أرض غزة الحمد لله القائل وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وَشَادُوا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ أَحَدٌ وَلَا شَرِيكَ لَهُ ٱلَّذِى عَلَّمَنَا وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَافِلًا عَمَّ يَعْمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ مُقْنِعِينَ أَبْصَارَهُمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ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 وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به ولعلموا أنما هو إله واحد ولذكروا أولو الألباب واشهدوا أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن اخذه أليم شديد والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن نصرة إخواننا, نصرة إخواننا في الإسلام فريضه شرعية وضرورة حياتية أنصر أخاك ظالما أو مظلومة وأمتنا مظلومة لا حرمة لأوطانها ولا حرمة لأعراضها ولا حرمة لدمائها ولا لأبنائها أمتنا مظلومة والذي علمنا صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم ينصر امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتلتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته وما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتلتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته والذي علمنا صلى الله عليه وسلم في بشارة لأمة الإسلام بعد بعثته عن تحرير بيت المقدس من قبضة الروم يا معاذ إن الله سيفتح عليكم الشام من بعده من العريش إلى الفرات رجالهم ونساءهم وإماءهم مرابطون إلى يوم القيامة فمن اختار ساحلا من سواحل الشام فهو فيه رضاة إلى يوم القيامة والذي علمنا صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق يقاتلون على أبواب بيت المقدس لا يضرهم خذلان من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك والذي علمنا صلى الله عليه وسلم خطورة القعود عن نصرة إخواننا وخطورة ترك الفريضة فريضة الجهاد إذا تبايعتم بالعين ورديتم بالزرع وتبعتم أذنب البقر وتركتم جهادكم صلت الله عليكم ذلا لا ينزعوا عنكم حتى تراجعوا دينكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد أما بعد ما يجري على أرض غزة وهذه رسالة لأمة المليار ونصف مسلم من الخليج إلى الخليج رجالاتها نسائها أطفالها إلى قادتها زعمائها علمائها ما يجري على أرض غزة البيت المقدس حتى لا تختزل القضية المستهدف تصفية القضية الفلسطينية أن تنسى الأمة القدس أن تنسى الأمة أرض الأرض الجهاد أن تنسى أرض النبوات مهاجر إبراهيم عليه السلام ولوط عليهما السلام ومحل ميلاد إسماعيل وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام وهي ارض الرباط وهي ارض الاسراء والمعراج حيث مسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الله عز وجل ليتلقى وصيه الله عز وجل وتكليفه ان بيت المقدس الذي ستصلي فيه اماما بجميع الانبياء والمرسلين واقع تحت الاحتلال الروماني ودي أرض مقدّسة، أرض مباركة، أرض المحشر والمنشر، صفوة أرض الله، وإليها يسوق الله عز وجل خيرة خلقه. هذه الأرض في فرض في رقاب المسلمين أن يحرروها ويقيموا حكم الله عليها. دي كانت وصية عشان كده جمع الأنبياء والرسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس فصلى بهم إماما. قال الإمام الحافظ من كثيف تفسير سورة الإسراء سبحان الذي أسر بعدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نرهم آياتنا قال يعني في يعني في هذا دليل على أنه الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلى الله عليه وسلم هذه الأرض المقدسة الآن أهلها محصورون جزء من أهلها. في غزة في الارض المحتلة في خمسة مليون فلسطيني منهم مليون في في غزة المقاومة على ارض غزة تواجه مشروعا صهيونيا امريكيا مدعوما من الدول الغربية ويمتطي ظهور المنظمات الدولية ويستهدف تصفية المقاومة كخطوة اولى للزحف على العالم العربي وتمزيقه كما مزق العراق وكما مزق السودان تاتي إنهم يواجهون العالم الغربي الذي حشد آلة الحرب لوائد هذه الصحوة واليقظة والمقاومة التي المقاومة التي تدافع عن شرف الأمة التي تستهدف تحرير بيت المقدس التي تستهدف تحرير الإنسان تواجه العالم الغربي العالم كله الغربي الذي غرس هذا الكيان على أرض فلسطين العالم الغربي هو اللي رمانا بالبلاء هو الذي غرس اليهود على أرض فلسطين إنجلترا وفرنسا وألمانيا فرنسا التي أعطت الكيان الصهيوني المفاعل النووي عشان يبعون عنده سلاح ذري ألمانيا هي اللي قدمت زارق التوربيد والغواصات للكيان الصهيوني أمريكا هي التي اعتت الـ F 16 و... و... و... و... والأباتشي وروسيا أرسلت مليون يهودي عشان أرض فلسطين عشان يقتل المسلمين من سنة 18 لسنة ل... حتى لما قام الكيان اليهودي في 14 مايو سنة 48 شيخنا. نارس إذن... يعني إذن بس عشان ألخص للناس نستطيع أن نلخص أن ما يجري الآن على أرض غزة هو يعني صرف الناس ابتداءا عن قضية فلسطين نعم. بحصل القضية أيوة. في هذا الساحل البسيط الذي يسمى غزة نعم. هذه أول نقطة نعم. ثاني نقطة ما يجعل الأرض غزة من تجاه المسلمين رباط وجهاد. نعم برضو رسالة أريد أن نوجهها للناس نريد أن نستبدل كلمة المقاومة بالكلمة الشرعية نعم. عندنا نعم وهي الجهاد نعم. أو القتال نعم كما قال الله جل وعلا قاتلوا نعم. الذين الم... لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من, من الذين, الذين... الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية نعم. عن يدن ومصابر الله يبقى الكلمة الجهاد أو القتال التي اختزلت في كثير من كتبنا وكتب أطفالنا الآن نريد أن نعيدها جميل. وهذا من نعم. أفضل ما أفرزته هذه الحرب نعم أحية الروح أيوة. يبقى النقطة الأولى اختزال القضية وصرف الناس عن القدس أن ما يجري الآن هو رباط أيوة. في أرض رباط أيوة. ثالثا هو مشروع التصفية لما هو تصفية للصف الأول أمام اليهود ليتفرغوا بعد ذلك للصف الثانية أحسنت. فهم لن يقفوا عن مصر ولن يقفوا عن أردن، ولن يقفوا كما يقولون عن النيل ولا عن الفرات فهذا كل ما يجري في أرض ما. فلسطين طيب سريعا معيس دون قاطع كلام الدكتور حتى نسمع من الدكتور غريب طيب إذا, كن إذا كان هذه القضية وضحت الآن أمام كثير من الناس فنريد أن نسمع من الدكتور غريب في نقاط محددة ما هو الواجب للشباب؟ يعني تمشي في الطريق الآن ممكن الشاب يلواف على النص مش عارف ما بيصليش حتى ممكن ممكنه طيب نعمل إيه؟ ماذا نفعل لإخواننا في غزة ولقضية فلسطين كلها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني إن أذنت لي في يعني قبل ما أقول ال ال أو أطرح أو نحاول نطرح مع بعضنا وجبنا دلوقتي أنا عايز بس يعني نبين إن اللي بيحصل ده هو صحيح شر الشر جواه خير كبير جدا جدا. لا تحسبوه خيرا لكم بل هو شر لا, لا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكم. وأنا أريد أن أقول إن يعني دين الله عز وجل غالب وإن أبل كافرو الله يبارك لك. فهذه مسألة يعني مستقرة عندنا في من خلال إحنا طبعًا هذا أمر غيب لا نستطيع أن نأخذه إلا من النصوص الشرعية فاحنا عندنا النصوص الشرعية يعني متضافةرة وكثيرة جدا في الكتاب والسنة تدل على هذا المعنى ثم الواقع أيضا يشهد بذلك يعني هذه الحرب من الدلالات أن نصر الله قريب الله يبريك أن تطريب آه. لأن يعني إخواننا النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت الأزمات يبشر آه. في الأحزاب فتحت لي مدى أنه كسرة فهذه نقطة هم جدا تفشير الناس بالنصر اليقيني فضلته لأننا نسق في كلام ربنا وفي كلام نبينا صلى الله عليه صلى وسلم الله فالآيات كثيرة والأحاديث الثابتة في السنة كثيرة جدا فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى إننا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. في الحياة الدنيا. ويوم يقوم الأشهاد. يوم يقوم الأشهاد هذه مسألة واضحة إن ربنا عز وجل س... سيكرم أهل الإيمان الذين قاموا ليدافعوا عن العقيدة. <تصفيق> أه... وسيخزي أهل الكفر الذين قاموا في محاربة الله تبارك وتعالى ودين الله. الآية القراءة الدكتور جمال يوم تبدل الأرض غير أرض والسماء وبرزوا لله الواحد القاهر. وذكر حين عند الله تجتمع الحصول لا, لا. بإذن الله تبارك وتعالى. ستأتي كل أم لا. سكلت ابنها أو طفلها وستأتي كل زوجة ترملت وسياتي كل إنسان قتل لا. وسياتي كل مقتول يمسك بهؤلاء أمام الله عز وجل ويقول يمسك بقواد العالم وزعماء هذه الحرب جميعا من أقل جندي لأكبر جندي يمسك بهم جميعا ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني لا. ربنا عز وجل قال إننا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا <تصفيق> والذين آمنوا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا في الحقيقة أنا عايز أبين إن هذه الآية تخبر عن حقيقة ألا وهي النصر لكن الناظر للواقع قد يتخيل أين النصر يعني المسلمون الآن يذبحون ويبادون في في غزة والحرب طبعا أشد منها في العراق وأفغانستان وبلاد في بلاد أي أصلا لم نسمع عنها ولم يلتفت العلم إليها مسلمون ودماء تراق، فالذي أريد أن أقول أن نصر الله عز وجل قادم، لكن لنفهم يعني إن أذنت لي المبين، أن, إن إحنا للأسف إدراكنا لمعنى كلمة نصر إدراك ضيق، إدراك ظاهري، نقف مع الحدث، فولكن لكي ينضبط هذا المفهوم لابد أن نذكر أصلين أساسيين وضابطين عظيمين ليبين ويحدد ما هو النصر لا. الضابط الأول هو أن نوسع حيز الزمان وحيز المكان ننظر إلى الأمة ككل لا. ثم نوسع حيز الزمان فلا نقيس أعمار الأمة على أعمار الأفراد يعني ليس المقصود بالنصر فلسطين فقط؟ إنه المقصود بالنصر على حداد العالم كله العالم كله دي حاجة نعم. الحاجة التانية الزمان يعني نعم. اليهود قبحهم الله هم في فلسطين بقالهم كم سنة ستين سنة آه ستين سنة فقط نعم. نعم. من قبل ذلك المسجد الأقصى كان في أسر الكافرين حوالي قرنين من الزمان نعم. وأهده الله عز وجل يعني لا فك... يشترط النصر في معركة أهدها في خلال سنة أو سنتين ليست سنة ولا ثنين والعشر ولا عشر ولا, ولا, ولا عشر عقود نعم. ختمال حضرتك، فالمسألة يعني إحنا نريد أن ننظر إلى أعمار الأمم. نعم. يبقى دي النقطة الأولى نعم. إن إحنا نوسّع حيز الزمان وحيز المكان. نعم. النقطة الثانية وهي مهمة جدا نعم. وهي قد تنطبق على هذا الواقع المشاهد الآن في غزة. نعم. أن النصر يتلبس أحياناً في صورة الهزيمة، يعني تقول الظاهر ال هزيمة، لكن يحمل بين سيا سنايات وفي طياته النصر العظيم. <تصفيق> انظر إلى نبي الله إبراهيم حينما ألقي في النار أكان منهزما والنار عظيمة في الحقيقة أنا, في أنا لا أنظر إلى, الـ إلى, الـ إلى الظواهر <تصفيق> أنا أقول في الحقيقة هذا شاب قام في قومه يدعوهم إلى الله عز وجل وإلى عبادة الله تبارك وتعالى ونبذي عبادة الأوسان كسر هذه الأصنام أشعل له نارا عظيمة وألقوه فيها هزم <تصفيق> هذا في ظاهر في نظر في, في نظر الناس لكن نبي الله إبراهيم كان في قلبه لو لم أخرج إلا بذلك لكفان هو نبي الله إبراهيم ينظر إلى أن هذا الموقف موقف مصر ليس موقف هزيمة يكفي أن العالم كله الذين يمكن أن يصله أن يصلهم هذا الخبر يعلمون القضية يعني أمر مستغرب أن تأتي قبيلة أو تأتي عائلة وتأتي بفيلزتك بديها وتلقي في النص ما السبب ماذا كان يقول لهم لماذا غضبوا عليه؟ فالنسق لها تعرف القضية وغلام الأخدود كذلك م. لما م. لما روميا وقتل انتشرت القضية فكان في الظاهر هزيمة لكن في الحقيقة قمة النص يعني إذا الأصلي مهمني الأصل الأول لا نضيف القضية الزمان. في حيز, حيز الزمان ولا حيز المكان الضابط الثاني أنه ربما ينظر إنسان لشيء على أنه هزيمة لكنه في الحقيقة نصرا مبينا إذ علف العالم كله بهذه القضية برضو ما جال السؤال واجبنا عند الأزمة نجيبه بعدما نسأل الدكتور جمال حفظه وتعالى طيب ماذا لو انتصر إخواننا في غزة هل انتهت القضية عند غزة يعني هو ابتداء يجب أن ندرك الآن كان مكاننا نحن الآن معاهم في أرض الرباط إحنا الآن أنا أعرض حكم حكم ربنا في الموقف الحالي لا. ايه واجب المسلمين اجمع علماء الامه الخلف والسلام على ان نصرة شعب فلسطين همدوا بالنفس السلا... دعموا بالمال والنفس والسلاح لتحرير ارضها تحرير بيت المقدس فلسطين كلها ولكسر شوكة العدوان فريضة شرعية وضروره حياتيه لا يعذر من ذلك أحد من أبناء ذلك سواء كان قائد أو زعيم أو جندي أو عالم من العلماء كل على قدر طاقته وإمكاناته وسلزم أيضا اللي هي مقاطعة العدو الخدرة المفروضة اللي هو تعليق الاتفاقيات قطع البترول قطع الغاز الغاء اتفاقيات التي كبلت الأمة بالأغلال سحب المدخرات من جنوك الغرب بلا اللي بيضرب الآن آلة الحرب اللي بالبترول اللي بيسيرها آلة الحرب اليهودية البترول العربي الإسلامي اللي بيسيرها الغاز العدو بيستضيء بينور من الغاز بتاعنا فعار علينا الحق الحقش لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء أوثق عر الإيمان المولاة في الله والمعادات في الله والبغض في الله يبقى نصرهم فريضة لا يعذر من ذلك أحد يترتب عليه أن إحنا مكاننا يعني أنا واحدة حسي فعلا أن أنا كنت مفروض مكاني مش أتكلم هنا أبقى في أرض المعركة لكن يحال بيننا وبين ذلك وإلى الله المشتكى ومستهان والحاوة لنا ولكن مذكر الرميع صلى الله عليه وسلم عشان نشوف النموذج العملي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. لما استغاث به خزاعة لا. لأنهم يا لا حروف الفهم هو كلا هو كان في حلفه حزاع حلف النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ان ناشد محمد حلفنا حل فأنصر هداك الله النصر وادع عباد الله يأتوا مددا ان قريشا أخلفوك الموعد وقدتلون في حرم الله الآمن ركعنا وسجدا قال نصرت يا عمرو بن سالم الخزاعي وقال يا خير الله ركابي في شهر رمضان خرجهم صائمون لنصرة دين الله والنصرة في هذه نقطة مهمة جدا يعني أنه لو أقامت دولة عهدا مع اليهود وأخلف اليهود عهدا مع إخواننا المسلمين في مكان آخر فهذا إخلاف عهد مع كود المسلمين نعم عشان كده قال إنهم لا أيمان قاتلوا آئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم أنتون فضلت الشيخ النهاردة لو تشوف بيستخدموا القنابل الفسفورية أحدث لا. الأسلحة لا. الغرب فتح ترسانته لتدمير المسلمين للإسلام وإسلامه الإسلام مستهدف يعني نقول لم... لقادة دولنا الآن ما قال الله تعالى فنبذ إليهم عهدهم على سواء على سواء دخل... نعم خلاص هو خلاصهم ما هي المشكلة مفروض... هي المشكلة إن هو هو الع الع الع الع عدو بيبطش نعم. عربيد ووو و... و... لا وبدعوم وإحنا أصل عزوجل نقوي من من العزيمتنا فإذا أقول حدش له عزر استعن بالله ولا تعجز إدعاء العجز يا فضيل الشيخ ما ينفع شيء رسول الله سلام لما امرأة في بني قينقاع عروا جسدها وقتل مسلم لأنه غار على أخته قال صلى الله عليه وسلم يا خيل الله اركبه لم عرف أن العدو حشد له الروم في تبوك خرج في تبوك وجهز جيش العسرة. يعني تعين الجهاد الآن على المسلمين. في رقاب المسلمين لا م. يعذر من ذلك أحد كل على قدر طاقته إمكانياته. فدي مسألة يعني إيه؟ أصل الله عز وجل يعني يفتح بيننا وبين قومنا. صحيحنا دي بنقول م. للناس واجباتكم إيه؟ هم كل يعني إحنا نبرئ زميتنا لا تبينن للناس ولا, تكتم ولا تكتموها. نا. أضف إلى ذلك شيء مهم اليهود أدلهم من سنة 18 يعني أدلهم كم سنة؟ عدينهم تسعين سنة, سنة. عالأرض بيت المقدس لا. هو ما تكلم هومش كبير سياسي اللي في 14-48 هؤلاء الناس نقضوا كل الموعي استهانوا بحرمات المسلمين لما شفوا فضيلة الشيخ الأطفال أقسر القتلى من الأطفال والنساء مع الحصار يا فضيلة الشيخ دعوا الزبة امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار لا هي طعمتها ولا تكرتها تأخذ من خشاش الأرض يعني مش مصيبة العدوان فقط العالم اجتمع عليهم وهم محصورون أصلاً ثلاث سنوات من حصار ثلاثه فضلت الشيخ ده ده محصورون من سماء من زمن يا فضلت الشيخ تحت الاحتلال دقام الكهنة هودم 14 من إجر إجر عن دير يسير وكفر قاسم الأمة دي ده العدد اللي قدمه الفلسطينيون من سنة ثمانية لغاية سنة تلاتة وتسعين متين واحد وستين ألف شهيت متين واحد وستين ألف غير مية تلاتة وتمني ألف جريح ونص مليون نص مليون معوق ده بالإضافة إلى المهجرين خلعوهم من أرضهم يا فضلك الشيخ إذن يا شيخنا دكتور رسالتان الرسالة الأولى من قول الله جل وعلا فانبث إليهم عهدهم إلى سوا لم يعد بيننا وبين الهود الآن أي عهود ما فيها شك النقطة الثانية أو الرسالة الثانية قول الله جل وعلا بالأمر بالوجوب بالتعين يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة يعني تعين الجهاد الآن لنصرة إخواننا إل لم يستطع أهل مصر وأهل الأردن وأهل دمشق وسوريا ولبنان أن ينصروا قضية واجب على بقية المسلمين من حولهم إذ هم الذين يلون إخواننا الفلسطيني الرسالة الأولى لما عاد ما لم تعد عهود الرسالة الثانية دعينا الجهاد. طيب. الحاجة أنا فاضل. صدر. حدها المنظمات الدولية خزلتنا. لذلك الدكتور جمال حمدان رحمة الله عليه. قال عليكم بالانسحاب من المنظمات الدولية. ما لنا فيها شيء بغض. ما لنا فيها شيء. نعم. لا مجلس الأمن بل يدعمون العدوان. أضف إلى ذلك الدول الأوروبية هذه التي يعني تواقفة تتفرج علينا. ونحن ماذا لماذا الكفر ملة واحدة. نسأل الله السلامة الله والعافية. يجبنا. بس لازم نعطي يا فاضلتي الشيخ الأمة المبشرات. نعم. يقول لهم عبد الله صلى الله عليه وسلم بشرنا بمعركة فاصلة يكون النصر فيها للإسلام اللهم عجل به يا رب السلام. واجعلنا منجون به وبشرنا صلى الله عليه وسلم أيضا بخلافة على منهج النبوة وينزل عيسى عليه السلام آخر الزمان ليصلي الله. بإمامة إمام المسلمين لكن يظل بعد ذلك عشان الناس يقول ماذا نفعل أولا قطع الاتفاقيات تعليق الاتفاقيات مع العدو نمرت لهم سحب السفراء وقلع نمر أربعة لابد من وقف تصدير الغاز والبترول لأنه يسير رئيس الحرب نعم. أيضا الناس اللي بيضعوا مدخراتهم في بنوك الغرب تسير اقتصاد الغرب هاري ذالا نوجهها من هنا إلى كل من بيده ذلك مرضات الله حسن الله ان يوفق أولياء الأمور آمين. لما يحبوا ويرضع ويرشدهم إلى طريق الخير نحن نريد آمين. لهم الخير آمين. بس لابد من وحدة الأمة نعم. والتحام القائد جزاك الله غيرها يا دكتور طيب الدكتور غريب سريعا نريد كذلك يعني الإجابة على سؤال الشاب ماذا أفعل؟ واجبنا في نقاط واضحة محددة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هو يعني جاز الله خيرا الدكتور جمال كلامه يعني الحقيقة يعني الناس الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدور القائمين على ذلك لتنفيذ ما قاله الدكتور جمال, جمال اللهم إميل أم أم ده مش يعني هو الدكتور جمال يعبر عن مطلب الجماهير المسلمة كلها. إنما أنا أريد أن أتحدث الآن عن خطابي للأمة نفسها، الناس الذين ليسوا من أهل الحل والعقد، مثلي ومثلك والشباب إخواننا وأخواتنا، و... لأن يعني طبعا, لا, طبعا ال ال يعني لا نريد أن نضع أشياء ونقول مطالبهم يعجزون عن تنفيذها. فان الاشياء لو سمحت لي ان اقسمها الى قسمين no. القسم الاول هو بمثابه الاسعافات الاوليه الضروريه التي لا بد منها سريعا جدا نعم no. اولا وثانيا وثالثا وعاشرا و ومليون ان نرفع اكف الضراعه بالدعاء no. لان هذا هو انبى سلاح حقيقه نعم no. إحنا عندنا المسلمون في جميع المعارك نصرهم الأساس كان بتوجههم إلى الله عز وجل بدعائهم واستغاثتهم وابتهالهم وتضرعهم إلى الله تبارك وتعالى لا. يبقى الأمر الأول الدعاء الدعاء ثانيا الدعاء في في السجود وفي وفي الطرقات والإنسان قاعد في وسط أولاده وفي وسط إخوانه حبيبه يدعي يدعي في كل موقف والقنود في الصلوات في في آخر الركعة بعد الركوع من الصلوات الخمس قنود شهر كامل نعم يعني لما قتل, سب... النبي في لما قتل سبعين من قرناء الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام شد طوارئ شوف اللقوت الزلواتي شوف اللقوت الزلواتي قد إيه يعني حوالي ستمائة قتيل الآن سنسمع منك الدعاء إن شاء الله في الأخير اه. اه. حضرتك رقم واحد الدعاء اه. ثانيا نشر القضية احنا بس ننشرها صح لا. ننشرها صح يعني تنشر القضية ليست على إنها مثلا أرضين بياخدوها من نين. صحيح هو ذا دين وان احنا ندافع عن ارضنا لكن قضيتنا الاولى العقيدة ان زي ما حضرتك تفضلت وشيخنا الدكتور جمال انها حرب عقيدة ليست متعلقة ولن تقف ابدا على حدود غزة ولن تقف على حدود فلسطين انما هي حرب شاملة اين ان وجد الاسلام هذه الحرب كائنة وقائمة وشلسة حقيقة يبقى مساله ننشر القضيه بس ننشرها صح نعم. ان دي حرب عقيده ولا بد ان نقوي الامه عقائديا ونربط الامه بالله الأمة بالله تبارك وتعالى نعم. الامر الثالث المساعدات العينية الامور العينية نعم. وده امر المساعدات الطبية الادوية الطبية وانها توجه بكل اصحاب الشركات واصحاب المخازن الادوية نعم. واصحاب الصيدليات وكل من له ملكية او سيطره على الدواء ابعت الادويه ابعد بالملايين ابعد بالمليارات ابعد لهؤلاء يحتاجون الى كل حقنه لتسكن آلامهم ولتذهب هذه الأمراض والأوجاع التي نزلت بهم. طيب لأن برضو كذلك القضية تحتاج ما فيش جبهات الآن أي جبهة مفتوحة علشان يدخلوا منهم الناس كتير بيبعثوا ما فيش حاجات بتطخم فيش إمكانيات للدخول العدو دلوقتي بدأ يضرب الحدود المصرية رفح وما كان له أن يفعل دي المفروض يعني المفروض يعني المشكلة أن الناس عندها استعداد في حاجات جات مستشفيات ميدانية وربع تاني وحالناس بعثوا حاجاته رفع الثاني أسأل الله تعالى مم. أن يفتح ما بيننا وبيننا نعم هذا القضية آه نفتح طيب نريد نقطتين برضا دكتور ريب سريعة على المدى الطويل عشان نختم بالدعاء على المدى الطويل عشان الحرب هذه تحتاج لطول نفس تحتاج المسألة على فكرة يعني الأمر سيطول مم. يعني هذه المسألة هذه خلاص الحرب خلاص خلاص ستأخذ خلاص أجيال ستمتد عبر الأجيال مم. فأهم شيء صراحة حقيقة مم. مم. الذي يؤدي إلى ما ذكره دكتور جمال اللي هي رفع راية الجهاد حينما ترفع الرأية لابد أن تكون عن عقيدة ولابد أن تكون إخلاصا لله تبارك وتعالى وناس بيع نفسها لربنا سبحانه وتعالى لنفسها لا لشيء لا. لا لفكر ولا لتوجه ولا لأي شيء بل لأجل الله تبارك وتعالى فلكي نصل إلى هذا الأمر لابد من تربية الأم على الأخلاق الفاضلة لا. وعلى العقيدة الصحيحة لا. على عقيدة الولاء والبراء لابد لأن للأسف واقع المسلمين في هذه المسألة مسألة الولاء والبراء واقع يشهد بتدمير كبير عند الكثير من الناس يعني دعني أذكر هذا المثل لما رأى ابن خلدون شابا من الشباب في الأندلس بدأ يلبس زي الكفار قال هذه أولى أمراض ضيع الأندلس السر أن هذا بدأ يفقد الثقة في دين الإسلام وعقدة الإسلام ويكتسب الثقة وينظر إلى ال... نظرة الكمال إلى ما عند الغرب نحن نريد الناس أمة تعتذب دينها أمة تتربع قائديا تتربع على الدين الصحيح على العلم الثابت الصحيح, بزرق الصحيح. بزرق إلى آخر بزرق بزرق ذلك يعني. يعني, يعني, يعني الواجب فيه. تجاه الأزمة الواجب تجاه الأزمة الوضع السريع الآن الدعاء ثم نشر القضية ثم المساعدات العينية والمدية والمالية والبدنية إن استطاع وعلى مدى الطويل تربية الناس على العقيدة وعلى دين الله جل وعلا مع ما ذكره الدكتور جمال حفظه تعالى من قطع العلاقات وقطع المعاهدات وقطع الغاز وقطع البترول وأن يتشارك الناس جميعا في نصرة دين الله جل وعلا على قد بصدر كلمة المحلى بنطالب نطالب, نطالب بفك الحصار عن هؤلاء الناس دي خطوة أساسية والتواصل معهم مناجد كل مسؤول وهذه دلش في عنقه أن يفتح الباب عظم إلى ذلك فضيلت الشيخ من الجهاد مش فوضى كل ناس كل واحد يطلع دي مسئولية أولياء الأمور نه. ده نبض الأمة نه. ويجب يمفيد احنا, احنا بنحمل أولياء الأمور المسئولية بين يدي الله عز وجل هم مسؤولون بالدرجة ويقولون مش احنا نه. وعلماء الأمة كمان في المقدمة فلنسألك لكن احنا واجبنا نذكر نذكر لأن احنا وحريصين على وحدة الامة مش عاوزين مشاكل واخر العدو يخلق معركة داخلية دي. عندنا نعم. لكن المسألة احنا نعاوزين نقول الطريق اللي سلكه محمد صلى الله عليه وسلم لتحرير بيت المقدس لان بيت المقدس وقف اسلامي نعم. من ملحقات العقيلة مسلمين. الاسلامية هذه القضية هي الارض المقدسة ولا يحل الإنسان تنازل عن شبر واحد منها ولا حبة رمل و... و... وتحريرها فريضة ويدي طبعا في رقاب العالم العربي والإسلامي لكن يجب أن لا ندع العجز استعن بالله ولا تعجز سدد وقارب أسأل ربنا يهيئ لهذه الأمة أمر الرجل يعز بها أهل طاعته ويذل بها أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف، وفيه عن المنكر واسال الله عز وجل ان يوفق المسلمين لتحرير المسجد الاقصى الله منصر إخوانا على ارض فلسطين وغيرها من ديار الاسلام نستغيث بك فاغثهم ونستنصر بك فانصرهم اللهم سدد رميهم وتولى امرهم وتقبل شهداءهم واكرم ارادهم فك اسرار فك اسرهم كف أيدي المجرمين عنهم وكف يد الظالمين عنهم وكف اليهود عنهم ربنا انهم مغلوبون فانتصر انت عضدهم انت ناصرهم بك يصلون وبك يجلون وبك يقاتلون اللهم اخر لهم واختر لهم اللهم اسالك لهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اث والفوز بالجنة والنجاة بالنار رحمك رحمك باليتامى رحمك رحمك بالارامل رحمك رحمال بالارامل رحمك رحمك بالعتشة رحمك رحمك اللهم عليك باليهود ومن عاونهم اشاعهم فتح لهم بابا الى ديار الاسلام ومكن لهم الرقاب المسلمين عليك بكل من اشاء الرعب والقتل والفتنه والكفر والفساد الفاحشه في بلاد المسلمين عليك بكل من روع انساء المسلمين واطفال المسلمين وسلب سروات المسلمين واستزل المسلمين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا قاتل المجرمين الحق جعلهم رجلك وعقابك اللهم منزل إلى الكتاب مجري السحاب هازم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم اذن فيهم عجائب قدرتك اللهم يتم اطفالهم كما يتم اطفال المسلمين ورم النساءهم كما رموا اسفناء المسلمين واشيع ال... ال... ال... ال... البلاء في بلادهم كما رمونا بهذا البلاء يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابه وعليك التكلام اللهم صل على محمد في الاولين وصلي على محمد في الاخير وصلي على محمد في الملايين والدين وارضى الله عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وتابع التابعين من إحسان والدين كمان يا شيخ دعوتين منك أنت كمان فضل, فضل. طيب أنا كنت أريد أختم فعلا بالدعاء لكن ساقنا الله إلى ذلك دعا الدكتور جمال والدكتور ريب يدعو وينتهي البرنامج أقولوا كولي هذا وأستغفر الله عليكم فضل الطريب أدعو وينتهي البرنامج بنا شاء الله اللهم صل على محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملا الاعلى الى يوم الدين آمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين في غزه آمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين في غزه آمين. اللهم قو شوكتهم آمين. اللهم اعلي رايتهم آمين. اللهم صف نياتهم آمين. اللهم املا قلوبهم يقينا في نصرك آمين. اللهم احمل حفاتهم واكسوراتهم وأطعم جياعهم اللهم احفظ إخواننا وأخواتنا وآباءنا وأمات في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصرهم بنصرك آمين. اللهم أيدهم بتأييد من عندك آمين. اللهم يا ربنا اقتل عدونا وعدوهم آمين. اللهم عليك باليهود آمين. واعوان اليهود آمين. اللهم احصهم عددا آمين. وقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا آمين. اللهم كما قتلوا عبادك فقط فاقتلهم اللهم كما هدموا المساجد فانتقم منهم مم. اللهم دمر حصونهم مم. واجعل الدائرة عليهم مم. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين مم. اللهم اجعل اسلحتهم ترتد في صدورهم مم. اللهم نجنا من مكرهم أمين. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك أمين. اللهم انهم يسعون في الارض فسادا فارنا فيهم ايه فارنا فيهم آية. اللهم ارنا فيهم ايه اللهم دمرهم كما دمرت عادا وثمود اللهم دمرهم كما دمرت عادا وثمود اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر اللهم كلهم ناصرا يوم قل الناصر وكلهم معينا يوم قل المعين وكلهم معينا يوم قل المعين اللهم كما رملوا نساءنا ويتموا أطفالنا وقتلوا شبابنا وشيباننا فأرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم انا نجعلك في نحور الظالمين ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين اللهم املا قلوب المجاهدين ايمانا وثباتا واربط على قلوبهم اللهم املأ قلوبهم بالصبر واليقين آمين. اللهم يا ربنا صن المسجد الأقصى من كل سوء آمين. اللهم صن المسجد الأقصى من كل سوء آمين. آمين. اللهم من أراده بسوء فرد كيده في نحره آمين. واجعل تدبيره في تدميره آمين. واجعل الدائرة عليه آمين. اجعله عبرة للعالمين مم. اللهم اغزقنا الشهادة مم. اللهم اختم لنا بالشهادة مم. ولا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم مم. اللهم احشرنا تحت لواء نبيك اللهم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم مم. وارزقنا الشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله اللهم زينا بزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلم لأوليائك حربا على أعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم العن اليهود اللهم أنزل عليهم جام سخطك وعظيم عقابك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم يا ربنا أنزل عليهم رجزا وعذابا من عندك ونج عبادك المؤمنين اللهم ارفع راية التوحيد عالية يا رب العالمين اللهم وأقر أعيننا بنصر, بنصر الإسلام والمسلمين اللهم اللهم يا ربنا واختم لنا ولجميع اخواننا واخواتنا بالايمان فانك نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل وَحَسْبُنَا اللَّهُ أَنِّي عَمَّ الْوَكِيلِ وَصَلِّ اللَّهُ مَعَ نَبِيِّنَا مُحَمَدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وسلم